حل وقتي سَتَنَا بِهُدُوءٍ وَسَلَام سَتُحَلِّقُ وَتَطِيرُ فَوْقَ أَجْنِحَةِ الْحَمَامِ نَحْوَ سَمَاءٍ جَمِيلَةٍ نَحْوَ سَمَاءٍ وَنُجُومِ لنشاهد اجمل قمر نائم يحلم معنا القمر الحالي يغني الطير نحلم بالكثير دعنا نحسن ان يتحقق حلمنا نعيش بالرضا وبزمن واعي يوم من قريب يبتسم لنا نتمنى معكم الاطفال ان نحيا بسلام مش متنا نتنا متى تيته والكا جد الرويو تبت عيدا النخصام لا تدموا الوسيله ارضنا فيها جمع فيها الحقيقه والخيا فيها خير وفيها شر ظالم لكن بالحب سنقا يوم بالكثير لا نحسن ان من يضحى طربنا نحلو بالربيع وبزمن واجيه وبيوم قريب يبتسم لنا لا تخافي انت بامان لا تخاف Ya bi salam an nahya bi salam